قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِذْ إن زعمتم, إن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 121. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 122. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 19 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 20 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَ نِعْمَةٌ فَاضْطُوِ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ اللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ